تلك هي حكايات البطولة في جبل النار قوافل الشهداء تسير تكلل ترابها بالغار يعانق الشهيد الشهيد تعزف أرواحهم للوطن أعذب نشيد نشيد العودة نشيد المقاومة نشيد تردده روح كل شهيد الاحوال حالين الناي والموال وما حدا صار عارف ما حدا صار عارف في الأرض والعالم love you love لما بيمر علينا العمر الرحل في قعدربتايب <تصفيق> في قعدربتايب <العالم سامع> <تصفيق> الارض بتتهد نايف والعالم سماء مش شايف الارض بتتهد نايف والعالم <تصفيق> والله صعب